لَكُمْ لفي قول مختلف يَفْتَنَكُمْ عنه من ۖ قتل هُمْ الذين هم في غمرة عَنْهَا يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للساعين والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء عجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف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 هُوَ مُلِيم وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ما الْعَقِيمَ مَا تَدَرَّنَ شَيْءٌ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَ الرَّمِيمِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ غَيَّنَّا لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 ك من هنذين مبين كذالك ما أت الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوالصوا به بل هم قوم طغون فتول عنهم فما بمنوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن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 فَإِنَّ للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون